سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل لشيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو في كل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ست تأتي أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وَهُمْ أَمَّكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جاء مستخلفين في فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لنكم لا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفٌ وما لكم أن تفرقون في سبيل الله ولي الله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَوْفٍ Han <gülüyor> sen I ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا وقلت بالسرعة فَأَنْتَ رِزْقُهُ بَيْنَكُمْ بِسُؤْنِ لَهُ لَمْ نَكُمْ كُمْ قَالُوا بَلْ قَالُوا بَلْ وَلَكِنَّكُمْ فتاتم ألف inter dans tout moi tout avant كَنَفَرُوا مَأْوَانْكُمُ النَّارُ يَا مَنْ ألم يأمل الذين آمنوا أن تخشى قلوب أَطْمَئْنُ قُلُوبَهُم بِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْهُدَىٰ كَيَلاَ يَنقَمُوا كَمَا يَنقَمُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وقال عليهم الأمذ قُلُوبُهُمْ قلوبهم وكثير منهم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد Valladin âmanû bîllâyi ve ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولاد أصحاب الجحيم يعلموا أنما الخيات and Thank <laughs> والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض إلا في كتاب من قبل أن نذرأها إن ذلك على Şif Likaila لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالله وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ قُلْ اللَّهُ